يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد خطبه اليوم موضوعها الفوائد البنكية هي الربا الحرام قال الله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فصدق الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون والمعنى لا يستوي في ميزان الله الحلال والحرام لا تستوي المعاملات الاسلاميه والمعاملات الربويه اليهوديه لا يستوي المؤمن والكافر لا يستوي الطائع والعاصي لا يستوي المشرك والموحد لا يستوي الخبيث من العقائد والافكار والاقوال والاعمال والاموال والرجال لا يتسوى الخبيث من هؤلاء الاشياء والطيب منها فالعقائد الصحيحه طيبه والعقائد الفاسده خبيثه والمنهاج القراني والدستور الرباني والنظام النبوي طيب والمنهاج الغربي والنظام الاوروبي والدستور اليهودي والقانون البشري كل ذلك خبيث ولا يستوي الخبيث والطيب والمؤمنون والمشاهدون والعلماء العاملون والدعاة الصالحون كلهم طيبون والكفره والمشركون والعلمانيون والمنافقون والمفسدون الضالون والحشاشون المهربون كلهم خبثاء ولا يستوي الخبيث والطيب والمقامرون والمراهقون والمتبرجات والزناة واللواطون كلهم خبثاء والمسلمون والمسلمات والملتزمون والملتزمات كلهم طيبون ولا يستوي الخبيث والطيب وما قلناه في الاشخاص نقوله في الاماكن فالبنوك الربويه والفنادق والبارات والحانات واماكن القمار والرقص والمقاهي والخمارات كلها خبيثه والمساجد والمدارس القرانيه والمؤسسات الدينيه كلها طيبه ولا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث ولو اعجبك كثره الخبيث ما قبل المبالغه اذا كان الخبيث قليلا رديئا والطيب كثيرا جميلا بل ولو اعجبك كثره الخبيث لان الخبيث ولو كثر وجمل فهو مشيل مرفوض في ميزان الله لان الله طيب ولا يقبل الا طيبا فالعبره ليست في الكثره والقله وانما بالطيب النافع ولو قليلا فالعبره بالكيف لا بالكم فمؤمن واحد صادق في ايمانه مؤمن واحد صادق في ايمانه مخلص في عقيدته افضل من مليار مسلم غثائ ودرهم واحد حلال افضل من مليار حرام وركعتان متقبلتان افضل من الف ركعة غير متقبلة فاتقوا الله يا اولي الالباب اخي المسلم اذا كانت اذا كانت عندك عملة صالحة قليلة وعملة فاسدة تثيرة فهل لهذه الكثرة قيمة عندك ذهب خالص قليل وزعف مزور كثير فهل لهذه الكثره في وزن عندك السلعه صالحه قليله وسلعه فاسده كثيره فهل لهذه الكثره من قيمه فزق الله يا اهل الالباب عليكم بالمعاملات الشرعيه وارفضوا المعاملات الربويه اليهوديه اختيار المعاملات المباحه ودعوا الح... ودعوا المحرمه خذوا الحلال ودعوا الحرام اختيار العقائد الصحيحه على الفاسده اختيار الاخلاق الفاضله على الكاسده خذوا او كونوا مع المؤمنين لا مع الكافرين مع المخلصين لا مع المنافقين مع الصديقين لا مع الكذابين كونوا من الذين يبحثون عن اللقمة الحلال ويتورعون عن اكل الحرام واياكم والعقاء والتعامل بالربا اياكم والتعامل بالربا فقد حرم الاسلام كل المعاملات الربويه سحريما قاطعا وجعلها من كبريات الكبائر وظالغ في الكثير على المرادين وجعلهم من الخالدين في النار كما جعلهم في مرصبه واحده مع الكفار حيث قال سبحانه يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم اشاره الى ان المتعامل بالربا مندمج في سجل الكافرين اذ الربا عمليه اقتصاديه يهوديه استخدمها اليهود في العالم عن قصد لاحداث الاضطراب والفوضى في اقتصاد الشعوب كما حدث في اندونيسيا وعدد من الدول الاخرى حتى يتم لليهود السيطره على المال في العالم ولهذا نرى ان البنوك العالميه كلها في يد يهود فالبنك اليهودي هو الرابح دائما بينما المقترض المستقرض بينما المقترض من البنك معرض للربح والخساره ومن ثم فان مال الدنيا كله في النهايه لا بد بالحساب الرياضي اي بالعمله بالعمليه الرياضيه غير المتناهيه يصير مال الدنيا الى الذين يربحون دائما وهم البنوك اليهوديه وهذا ما يدعو باليهود الى استثمار اموالهم دائما في البنوك الربوية لذا شنع الله على اليهود وذكر ان من اسباب غضب الله عليهم ولعنته بهم تعاملهم بالربا فقال سبحانه واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل ايها الاحبة لقد عاش المجتمع الاسلامي طوال عصوره عاش المجتمع الاسلامي طوال عصوره في نظافة في نظافة تامة من لوثة الربا وقضارته حتى جاء عصر الاستعمار حتى جاء عصر الاستعمار الراسمالي الغربي اليهودي وبسلت البلاد الاسلاميه بالوقوع تحت وطاته فادخل عليها مفاهيمه ونظومه القانونيه والماليه والاقتصاديه وكان من هذه النظم نظام البنوك القطريه التي تقوم اساسا على الربا اخذا وعطاء فهي تاكله وتوكله وقد تغلغلت هذه البنوك النجسه في الحياه الاقتصاديه واصبح لها تاثيرها في الحياه السياسيه والاجتماعيه وعندما جاهد المسلمون لتحرير اوطانهم من الاستعمار المتسلط واستطاعوا ان يخرجوه من ارضهم كان المفروض ان يتحرروا من اثار الاستعمار الثقافية والتشريعية والاقتصادية ومنها الرب القذر الذي يجري في الاقتصاد عامة ويجري في الاقتصاد عامة وفي البنوك خاصه مجرى الدم في العروق وبهذا يكون استقلال المسلمين استقلالا حقيقيا كاملا ولكن عبيد الفكر الغربي والمعجبين بحضارته وعملاء معسكراته قاوموا هذا الاتجاه وعارضوا الحكم الاسلامي والحياه الاسلاميه والاقتصاد الاسلامي واظن الا ان يبقوا اغنادا للاستعمار في العالم كله لانهم شربوا على موائده وتغذوا بلبانه وتشبعوا بافكاره ايها الاحباء لقد اعلن القران الكريم ان المجتمع الذي يقوم على الربا مجتمع ملعون مجتمع ملعون معرض لحرب الله واهله مطرودون من رحمه الله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتسقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله أي كونوا على بال أنكم في المواجهة مع الله ورسوله في حرب ضرص فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله فان سمتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون لقد حددت هذه الايه الربا المحرم وبينت انه هو الذي يزيد على راس المال فكل من اخذ مقدارا من المال من البنك بفائده مقدره لشراء سياره او قطعه ارضيه او بناء عماره او اقامه مصنع او توسيع تجاره من السقرض من البنك لذلك بفائده مقدره نظير اجل محدد فهو من الملعونين المطرودين من رحمه الله ففي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبَه وشاهديه وقال ام سواء لقد اخبر نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان المتعاملين بالربا وشهوده والكاتبين صكوكه كلهم شركه في الاثم وان لعنه الله نازله بالجميع بل اصدع من ذلك واشنع وهو ما نجده فيما أخبر به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم وغيره من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الربى ثلاث وسبعون بابا يعني من تعامل بالربى فكأنه ارتكبه ثلاثا وسبعين كبيرة من الكباح الربى ثلاثا وسبعون بابا ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه نسأل الله العافية والله نبأ يسك الاسناع ومشهد يعمل ابصار والعجر ان ساتي ابواب الربى بدعا وسبعين بابا في الوقت الذي جاءت فيه شعب الايمان ايضا بدعا وسبعين بابا ففي الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الايمان بدع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إما تصل أذى عن الطريق تصوروا إخواني إذا كانت شعب الإيمان أعلاها 73 شعبة أعلاها لا إله إلا الله كلمة الإسلام الكلمه التي جمع الله فيها الدين كله عقيده وعباده واخلاقا وسلوكا اعلاها اعلى الشعب 70 اعلاها لا اله الا الله ثم بالرقم التساعفلي وادناء اماطه الاده عن الطريق قارنوا هذا مع قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرِبَى ثلاثٌ وسبعون بابا أيسرها وأقلها أقل هذه الجرائم الثلاثة وسبعين أدنى مثل أن ينكح الرجل أمه فبالرقم التصاعدي إلى ماذا نصل عيد. فإذا كانت شعب الايمان تبدا من انماطه الابعد عن الطريق ثم تتصاعد تتصاعد 70 مره حتى تصل الى الشهادتين تتصاعد وتتصاعد في التصاعد في الوقت الذي يبدا فيه الربا بمثل ان ينكح الرجل امه على 100 فاذا تصاعد 70 مره فالى اي حد ينتهي وليست الجريمه والشناعه قاصره على الربا المتزايد اضعافا مضاعفه بل ان اقله ولو درهما واحدا له نفس الشناعه ففي الحديث الصحيح الذي رواه الامام احمد عن عبد الله ابن حنظلة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال درهم واحد ياكله الرجل من الربا وهو يعلم اشد عند الله واعظم عند الله من ست وثلاثين زنية نسأل الله العافية ايها الاخوة الاحبة لماذا شن الاسلام وهذه الحرب على الربا لان الاقتراض من البنوك الربويه يحرب البيوت العامره ويشتت الاسر الكريمه ويورث القلوب غلا وحقدا وصدق الله العظيم اذ يقول يمحق الله الربا ويرضى الصدقات والله لا يحب كل كفار ابهيث وكم راى الناس باعينهم مصير اصحاب الربا وقد بنوا العمارات واقاموا المصانع وشيدوا الفيلات ثم اتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فكم من السدان ومن البنوك فاصبحوا بالكساد التجاري الى حد الافلاس فتضاعفت عليه فتضاعفت عليهم الفوائد الربويه فعجزوا عن الاداء فمنهم من فر بنفسه من قبضه القانون ومنهم من سُجج بهم في السجون ومنهم من ذاقت به الارض والدار فاقبل على الانتحار ومنهم من ينتظر نهايته وما زلنا نشاهد اثار هذا المح في كل مجتمع الربوي وهو مستاق ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري من حديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو بانفسهم عذاب الله فظهور الزنا وانتشاره دليل على فساد الحياه الاجتماعيه وظهور الربا وانتشاره دليل على فساد الحياه الاقتصاديه وها نحن نصلي ونحترم انا نحن نستلين بنيران بنيران هذا العذاب انا نحن نستلين نيران هذا العذاب الالهي الذي حرمنا البركه في كل شيء حتى في اولادنا وهم اعز ما نملك في حياتنا ذهبوا من ايدينا ومن اثار الرمل اللعين ان المستهلكين من عامه الشعب هم الذين يؤدون ضريبه غير مباشره لاصحاب الربا ابناء الشعب هم الذين يؤدون ضريبه غير مباشره لاصحاب الربا فان اصحاب المصانع فان اصحاب المعامل والتجار لا يدفعون فائده الاموال التي يقترضونها من البنوك الا من جيوب المستهلكين صارم اي اصحاب المصانع والتجار يزيدون في اسنان السلع يزيدون في اسنان السلع الاستهلاكيه فيتوزع عبئها على المستهلكين من ابناء الشعب لتدخل في جيوب المرابين في النهايه ان الديون التي تقترضها الحكومات في العالم هالديون التي تقترضها الحكومات من من صندوق البنك الدولي ليقوم بالاصلاحات والمشروعات العمرانيه فان الشعوب هي التي سؤدي فائدتها لصندوق البنك الدولي لان هذه الحكومات سضطر الى الزياده في المواد الاستهلاكيه وتضطر الى الزياده في الضرائب المختلفه لتسدد منها هذه الديون وفوائدها الربويه وبذلك وبذلك يشترك كل فرد من افراد الشعوب في العالم يشترك كل فرد من افراد الشعوب في دفع هذه الجزيه للمراضي من اجل هذا شن الاسلام حربا شعواه على الربا اللعين ايها الاحباء كلكم تعلمون ان اديان السماويه جاءت بحفظ الكليات الخمس جاءت بحفظ القواعد الخمس التي هي الدين والنسل والعقل والنسب والمال فاذا اتمننا وجدنا الربا ينسوحها كلها ويحشها وينال منها وربما ياتي عليها من القوارع أن نساس الربى للدين فنجد الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتسقوا الله وذلوا ما بقي من الربى إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذلوا بحرب من الله ورسوله فأي دين يبقى لمن حارب الله ورسوله وحاربه الله ورسوله اي دين هذا وان مساسه للعقل فنجد الله يقول الذين ياكلون الربا لا يقومون اي يوم القيامه من قبورهم من المحشر لا يقومون وكذلك في السنه فيعيشون عيشة المجانين من أجل التطراب الذي يختيفه الربا في الاقتصاد والسياسة العالمية الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وأي عقل يبقى لمن به مس من الجنون وان ان مساس الربا للعرض والنسب فنجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول درهم واحد الربا اشد عند الله من 36 الزانيه ويقول الربا بدع 70 بابا ايسروها مثل ان ييشح الرجل امطه فاي عرض لهذا الذي ينكح أمة أي عرض لهذا بعد أن ينكح أمة وأي نسب هذا بعد ست وثلاثين زانية وأن مساسه للنفس فلا تسأل عن هلاكها بعد تعرضها لحرف الله ورسوله والعذاب الشديد الذي يلحقها في الدنيا والآخرة وأما مساس الربى بالمال فنجد الله يقول يمحق الله الربى ويربي الصدقات فما من مال خالطه الربى إلا كان مصيره الخراب والدمار والمحق والسحق الذي أو التي توعد الله به المرابين مهما تكافر أو تزايد لهذا وجه الإسلام العظيم حربا دروسا على الربى القبر والمراضين اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه وأبعدنا عن الحرام ونجينا من غوائله اللهم هف لنا سخوات واحدنا بهداه ولا شكلنا الى احد سوى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين امين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اسمع ما بعد قد يقول قائل كيف يبدا الانسان التوبه من الربا اللعين الجواب يقول العلماء العتبه العتبه نصف الطريق مثلا اذا اراد الانسان ان يسافر هل يمكن ان يسافر وهو في البيت؟ لا ابدا. نعم يمكن ان يقطع الطريق اذا خرج من البيت. من اول ما يقطع عتبه البيت يعتبر انه قد تجاوز نصف الطريق. لانه شرع في الطريق. وكذلك الذي يريد ان يسوب من الربا او غيره من الموبقات ان العزم في طريق التوبه نصف الطريق وهي ثلاثه اشياء العز على عدم العوده الى الذنب ربا او غيره ثانيا الندم على ما فات من معاصي من ربا او غيره ثالثا الاقلاع فورا الاقلاع عن المعصية فورا والاوقات ثلاثا وقت ماضي تستغفر الله منه ما سبق مني من معاملاتي الرباوية او غيرها ثم وقص مستقبل اطلب الله ان يعينك فيه بالهداية وان لا تعود للربا او غيره من معاصي الله ووقص حاضر املأه يا اخي بالطاعة واستمح فيه مع الله وقل لا اعود للربا او غيره فجيء الى عيني التي كانت تنظر الى الحرام وقفها وقل والله لا انظر بعد اليوم الى شيء حرمه الله تجئ الى ذنيب الذي كانت تسمع الغناء والحرام وقل والله لا اصنع بعد اليوم الى شيء يغضب الله تجئ الى يدك الذي كانت تمسك الحرام وتتعامل بالربا او تصافح النساء او تختلس اموالا حراما وقل والله قد انتهيت من الان تجيء الى رجلي الذي كانت تمشي الى الحرام وتذهب الى البنك وتقول لا اعود لمثل هذا تجيئ الى فرجك الذي كان ينكح في الحرام وتقول والله لا اعود لهذه اللوثه الخبيثه ثم تجيئ الى لسانك الذي يغتاب الناس ويطعن دائما في الناس ويننم ويفسد ويفسد العلاقه بين الناس وتقول يا ربي عفوا لا اتكلم بعد اليوم في مسلم لا اتكلم بعد اليوم في مسلم ولا اطعن بعد اليوم في مؤمن ثم تجيء الى بطنك الذي كان ياكل الحرام وياكل الربا فتقول يا رب ارزقني لقمه الحلال من الان اقاطع اكل الحرام والكسب الحرام هذه اخواني الكرام هي التوبه فلا تعودوا لشيء يغضب الله وبعد ذلك كلما سمعت امرا لله امتثله كلما سمعت طاعه لله اقبل عليها وبادر اليها بادر بسرعه الى الصلاه في المسجد الى قراءه القران الى حلق العلم الى حفظ القران الى حفظ الاحاديث الى الحب في الله الى صيام الاثنين والخميس الى صله الرحم الى بر الوالدين الى الدعوه الى الله الى الاكثر من ذكر الله الى المعاملات الشرعيه وترك المعاملات الربويه بذلك تصبح من السائبين ومن المهتدين ثم لازم مصاحبه اهل الايمان والله والله ستجد ستجد لذته في هذه الدنيا ما يتذوقها الا اهل الايمان ولا يجد حلاوتها الا اهل الايمان بالله عز وجل اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل لنا من كل هم من فرج ومن كل ديك مخرج اللهم اعذنا بمعافاتك من عقوبتك وبرضاك من صحتك واحفظ جوارحنا من مخالفة امرك اللهم وفق الملك الحسن الثاني لما تحب وترضى اللهم وفق الملك الحسن الثاني لما تحب وترضى اللهم وفقه وولي عهدي لما فيه خير الاسلام والمسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين امين والحمد لله رب العالمين